الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر، الله أكبر وللہ Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illa Allah Allahu akbar, Allahu akbar Wa lillahi lhamd Allahu akbar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 والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا